كتاب لا موسوعه من رب النابلسي للعلوم من ربك الاسلاميه من ا س م ن ق ب ل ك ل ع ل ه ا ل د و ن ى الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في ستة, أيام في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر ا ل أ م ر من السماء إ ل ى الارض ثم يعرج إ ل ي ه في يوم كان مقداره أ ل ف س ن ة مما تعدون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 بل هم ب ن ق ا ء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي و ك ن بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى إذ ا ل م ج ر م و ن لاكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون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 فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من ق ر ة اعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء موسوعه ن كَانَ مُؤْمِنًا ا ل ن ا ا ل َ س ي ن آمَنُوا َ و َ ع َ م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِِ ح َ ا ت ف َ ل َ ه ا م َْ ي ه ا س م َ ا َ الله ن ُ و ا ي ََ ع ْ م ُ و ن َ أَمَّا ََ فَسَقُوا َََّ ذ ِ ي ن ف و ا م أ ُُْ م ا ل ن َ ح ا ر ى كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها اعيدوا فيها, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب ا ل أ د ن ى دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون و م ن أ ظ ل م ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم أ ع ر ض عنها ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون إ ن ا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسوعه ى ا ا ل ن ا ه وجعلناه هدى ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل و ج ع ل ن ا م ن ه م أئمة ي ه د و ن ن ب أ م ر ا ل م ا ص ب ر و ا و ك ا ن و ا ب ي ا ت ن ا يوقنون ن ربك هو يفصل بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون أ و ل م يهد ن ه م كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من ا ل ق ر و ن يمشون في مساكنهم